الذين جعلوا القران عظيم, عظيم فاوربك لنسالنهم اجمعين فاوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون عم أصدع بما تمر وآض عن المشرركين ب المشرركين إ كفك المدين إكفك المدين الذيين يعلونَ م الله إهم آخر فسَ فَعلم أسَع فَعلمون وَقَن علمُ أنك يَضيق صَدِركَ بِماَا يَقولون وَلَقَن لَُ أنك يَظيف صَدِكَ بماَا يَقولون فسَببح بحَمدِ رَبّكَ وَكم مَِ الساجين فسَش بحَمدِ رَبّكَ وَك مِشَْ السجدين وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَتَى اللَّهُ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ أَتَى سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن ان انذر انه لا اله الا انا فتقول ان انذر انه لا اله الا انا فتقول السماوات والارض بالحق تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَلَقَدْ إِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَلَقَدْ إِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ